أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم تبارك الموت بيده ليبلوكموا الذي الملك الذي والحياة قدير كل على خلق شيء وهو ومن ع م ل ا ا وهو ل ع ز ي ز ا ل غ ف و ر ا ل ذ ي خ ل ق سبع س من ا يضلل ق ا ما ترى ف ي خ ل ق ا ل ر ح من من ت يضلل م ر ج ع ا ل ب ص ر ه ل ترى من م و ر ج ع ا ل ب ص ر ك ر ت ي ن ن ي ق ل ب ل ي ك الاسلاميه ب ص ر خ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 إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أ ل ق ي فيها فوج لو سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ننتمون إن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 افمن ََ يمشي َِْ مكبا ًُِ على ََ وجهه َِِْ أ َ ه ْ د ى امن َ يمشي َِْ سويا ًَِّ على ََ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُِْ قُلْ هُوَ الَّذِينَ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 صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفه ً ي ّ قال ارايتم ان اهلكني الله ومن ب ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م و في ض ل ا ل م ب ي ن 「قل ارايتمو ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم ب م بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أ ن ت ب ن ع م ة ربك بمجنون ن و إ ولكن ا ج ر ا غ ويرام نون وين كالا هلوكين ق م ف ا س ت و ب ص سيرو ويوبر سيرون بين يكوم مفتون ن إ ان ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين فلا تطع ودوا لو فيدهنون ولا تطع كل حلاف من 「ハマーズ」「مشاء بنميم」「مناع للخير معتد نثيم」「عتل بعد ذلك زنيم」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 انا بلوناهم كما بلونا اصحاب ا ل ج ن ة إ ذ ا ق س م و ا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف عليها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 فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا و على حرد قادرين فلما راوها قالوا لضالون بل نحن قال اوسطهم المقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ر ب ك ق ن ا ا ن كنا ظالمين ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتلاومون ن ويلنا إنا قالوا يا كنا و ل ن ط ا غ ي ن عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ ن ا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين م ام ل ك كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إ ن لكم فيه لما تخيرون أم لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء بشركائهم إ ن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون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 أ م عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مكظوم لولا ف د ا ر ك ه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما أ د ر ا ك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فاهلكوا أ م ثمود ف أ بالطاغيه و أ م ا ع ا د و ف أ ه ل ك و ا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه و ج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 اوتي َ كتابه ََُ بيمينه َِِِِ فيقول ََُُ هاؤم َُ ق َ ر َ و ُ كتابيه َِِ ن ِّ ي ظننت ََُْ أ َ ن ِّ ي ملاق ٍَُ حسابيه َِِ فهو ََُ في ِ عيشه َِ ة راضيه ََِ ة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 ويأتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم ادر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما ا غ ن ى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 フレーズ・レイズ・レイズ・レイ ا レイズ・レイズ・ م イズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レイズ・レ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 ولا بقول كاه ن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا ب ع ض لقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين و إ ن ه ل ت ذ ك ر ة للمتقين و إ ن ا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تاويه وَمَنْ في الأرض ج موسوعه ي ع ا ثم ا ل ن ز ا ع ة ل ل ش و ي ت د ع ل و م الاسلاميه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ت ه م دائمون والذين في أ م و ا ل ه م حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم ان ع ذ ا ب ر ب هم من ش ف ق و إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ولكنهم قالوا انهم اولئك ملائكه وملائكه ا ل ذ ي ن ه أ م ن م وملائكه ع ه ه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 إ ن ا خلقناهم مما يعلمون فلا أ ق س م برب المشارق والمغارب إ ن ا لقادرون على خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وما منهم نحن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من سراعا كأنهم سراعا الأجداث موسوعه ا ل ن ا ر ترهقهم ه م ذ ل ة ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ذ ي ك ا ن يوعدون و ا ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إن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 لا يوخر لو كنتم تعلمون. قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني ق ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص اصابعهم ب ع جعلوا ه آذانهم م في أ في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم وأصر ثيابهم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 بنين و ب ي ن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا أ ل ا ا ن ن ا م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله الأرض أن نباتا أنبتكم من ثم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 ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم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 ومن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن ودخل ب ي اسم م ن ا ل ل م م ن ن ي و ا ل م م ن ا ت و ل ا ت ز د ا ل ا ل ي ن إ ل ا تبارا